Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Hameem Aynsi inqaf Kذلك yun بلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن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 تاخذون من دونهم اولياء الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل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 فريق في ja وفريق في السعير ولو شاء الله la ucha, along, ولكن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 فالله هو, الولي وهو يحيي الموتى. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما إلى الله ذالكم الله ربي علي توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواج ومن الأنعام أزواج يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض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 والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه Allahu Przewodnicząca! Panie yasha'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 وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا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 في الساعه في بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ إِذَا رَبِّيُم ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ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 وهو على جمعهم اذا يشاء قدير وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فبما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كثير وَمَا أَنْتُؤُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ من ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صدّق شكور أَوْ يبقو بِمَا كَسَبُوا كسب ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون ما لهم من محس فما أوتيتم من شيء ثم تعو الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على رب نَتَوَكَّلُ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ to بَيْنَهُمْ وَمِمَّا w tym وَالَّذِينَ gdyby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 وَلَمَن kiedy بعد ظلمه indicates ما عليهم من سبيل Jeлек السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في tylko بغير الحق Ulaniczonego w tym momencie, którym jesteśmy w stanie zbliżyć się do tego, co się dzieje w tej وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ يَا لَيْتَ لَا مَرْجِعَ مِنَ السَّبِيلِ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يُنظُرُونَ مِن طرفٍ خَفي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 الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرون من دون الله ومن يضلل الله فما له سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنْ خلقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور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 أو يزوجهم ذكرانا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا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 ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم